والجن والإنس ألم يختكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وضرتهم الحياة الدنيا وشهد